والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفزق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن قُبلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهذِّ الله قوما كفَّو بعْد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حَقٌّ وشهدوا أن الرسول وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من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 لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار